الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير أفمن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 فَلِلَّهِ الْعِزْتُ دَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السِّيَأَةِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ لَآئِكَهُ يَبُوُّ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَى See